سوره بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور الى النون باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له 117. وويل للكافرين من عذاب شديد 118. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 119. في ضلال بعيد 110.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 أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم, وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 ربكم عظيم واذا اذن ردكم لا ان شكرتم لازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد وقال موسى ان تكفروا ان وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ لا وَالَّذِينَ مِن بعدهم لا إلا الله لَا رَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِي افْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مريد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 لهم رسلهم إن إِلَّا إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من وَمَا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل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 ارُدّنَا او لا تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمٍ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ لِمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كَسَبُوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد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 قَالَ ادْعُ فَاءَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ إِنَّا كُنَّا لكم تبعا فهل أنتم فهل أن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 بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء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 انصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيمون الصلاه وينفقون مما رزقناهم وينفقون مما رزقناهم سرا وعالانيا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاء الله إِذِي خَلَقَ السمواتِ وَِأَضَ وَزَلَ مِنَ السَّمائمَا وَأَزَل مِن السَّمائمَا فَأخْرَجَبِ فأخْرَجَ بِه مِنَ الثَّماتِ رِزبَكم وَصَخَرَ لَكمُم ييفُلكَنِ تَجرِيَ فيِي البَحْرِ بِأَمرِْ وَصَغخَرَ لَكُم لأَه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 وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن ثبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 إنما يؤخرهم ليون تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في العصفاد سرابينهم من قطران وتغشى وجوبهم النار